او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَأَيْنَ مِنَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 اب النبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون واوفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيقى الذين كفروا الى جهنم مزمرى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين يقين يدخلون ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمة اجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين